بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت فمود وعاد بالقارعة فأما فمود فأهلقوا بالطاغية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 فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية لم لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعيه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 والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية 114. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول كتابيه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 ولا بقول كاهن قليلا قول حسره على الكافرين وانه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم